تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْذِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ادَّعَى تَغَيَّرَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَرُدَّ أَعْيُنَهُمْ وَلَا يَحْزُنَنَّ وَيَضْغَنَّ يَطْأَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ مِنْهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا, ولا أَنْ تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ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 إخْوَالِهِ وَلا بَن إخْالِهِم وَلا أَبَن إخْوَالِهِ وَلَا أَبن إخَوَاتِهِ وَلا نِسَ إِ وَلا مَا مَلَكَت وَل مَا مَلَكَتأَمَانهم وَاتَّقينَ الله إ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 دعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا, فقد احتملوا بحتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْنِينَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْنِينَ عَلَيْهِنَّ يَدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَنَابِهِ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ